ولا تطع كل حلف ماثمين هم مازم الشاء بنميم من ناعل الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبني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 اَسْرَ رَبَّنَا انْيُبْدِلْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَنَا غَرَّبَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَهُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَهُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لكم فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ